بالله محمده ونستعيله ونستطره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأرجو من إخوان الذين يقفون في آخر المسجد أن يجلسوا أو يجدوا لهم مكانا وإن استطعتم أن تفسحوا لإخوانكم فافتحوا أو أن تفسحوا لإخوانكم فافتحوا جزاكم الله أعطيكم تكلمنا في الزرف السابق عن باب التيمم وأخذنا في الكلام على القصة التي بسببها شرع التيمم وما كان في غزوة بني المختلف أو غزوة المريسيح وكنت ذكرته حين ذات أن ثابت بن قيس بن شمات رضي الله عنه قد وقع من نصيبه في السبي ميمونة وإنما هذا سبق لسان منه إنما هي جويلية من كالحاك فالطحح إنما هي جويلية وليست ميمونة إنما كان ذلك سبق لسان مني ولم أتعمده وذكرنا ما حمر في هذه الغضوة وما كان فيها وما هو عمل المنافقين واليهود الذين علفوا بالدس على المسلمين في حياتهم وفي صفوفهم والواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر مما يفيد عليه من هنا وهناك من وتائل لتقوين الفقن او وتائل لتقوين المناهج فإن هذا من دست اليهود والمنافقين وعلى المسلمين أن يرجعوا في أمورهم كلها إلى أهل العلم وذلك تطبيقا وامتثالا بقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاروا به ولو رضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال الله جل وعلا في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعليكم أخواني وعلى المسلمين عموما أن يرجعوا في مهمات أمورهم وفيما يفلح معاشهم ومعادهم إلى أهل العلم الراطحين أهل العلم بالكتاب والصنة الصحيحة الذين هم على منهج ثلث هذه الأمة الذين يحكمون بما شرعوا مجد وعلى ولا يهدون عنه قيدر الملة ولا بأس باستشارة أهل التخصصات في كل ميلان فإن هذا مما يكمل الأخذ عن أهل العلم كالأخذ باستشارات الأطباء المتخصصين أو أهل العلوم الأخرى مما لا يختار عليهم صدر مالك رحمه الله وكعالى باب التيمم بقصة هي سرعية تيمهم أو سرعية تيمهم ولبقى بأن عيدة رأت هذا الحديث حيث قال يهيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعضة سائر وذكرنا أن المقصود بهذه... بهذا السفر هو غزوة بني المصطلق أو المريفير وأنا لم أتعرفني الخلاف الكبير جدا في أي غزوات كانت هذه السفر فإن المسألة فيها خلاف كبير شديد والتحقيق أن هذا السفر هو غزوة المريفير أو بني المصطلق وأن بعض أهل العلم المحققين ذكروا أن هذه القصة أو أن قصة العرض تكررت مرتين في هذا السفر الذي شرع فيه السيرم وفي السفر أو في السفر الذي وقعت فيه حديثة الإف أو في القصة التي وقعت في حديثة الإف وفي سفر آخر كان عند هذا الفتح لكن التحقيق أن هذه القصة وقعت في غذوة إذن المختلف ذكرنا أن هذه الغذوة كانت لليلتين خالتان شعبان سنة خمس على صحيح وذكرنا من أفوى الموجهات على أن هذه الغذوة كانت في هذه السنة أن فعد ابن معاذ رضي الله عنه قد حضر هذه الغذوة وهو رضي الله عنه قد مات بعد الخندق في بني قويضة فالصحيح أن هذه الغزوة هي غزوة المريسية أو غزوة بين المخطنين قال حتى إذا كنا بالبيداء والبيداء فكرنا أنه مكان قدام أو قرب ذي من طريق مكة قرب ذي الحليفة وذي الحليفة تبعد عشر كيل متر من المدينة النبوية فهذه فهذه فهذا المكان الذي هو البيضة هو مكان قربى للشليسة من طريق مكة وقد جزم بهذا أبو عبيل البكري في معجنه وذكر الكرماني أنه موضع بين مكة والمدينة وجزم ابن التين رحمه الله بأن هذا المكان هو ذو الشليسة ذاته ولا يعني حرج في أن يكون هذا المكان هو مكان قربى المدينة ولم يبعث من المدينة قال أو بذلك الجيش قالت ان قبع عقد ليلي والعقد هو كل شيء يُعقد يُوضع على العلق ويسمى خلاده جاء بعض الروايات تسميته بالخلاده كما قولوا اثناء سنسلا لكن مصنوعة من, من, من حرج يعني والقرب وأحجار يعني, يعني تجمع وتربط وتطير مثل القلاب أو عقد يدار على الرقبة وقولها رضي الله عنها إن, إن قفع عقد لي أضافته لنفسها باعتبار أنها كانت تلبته وإلا قد طح الحديث من رواية الأخرى أن هذا العقد استعارته رضي الله عنها من أختها أثناء زوج الزبيل بن العوام رضي الله عنه فهذا العهد ليس لعهد الشكاء وإنما هو لأختها اتعارته منها هذا عادة قديمة سيئة سي... سياها قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهناس وهذا ليلة كاملة وهذا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على عزم تضييع المال سيأتينا في كوائد هذا الحديث وبخط أن هذا العهد لم يكن لعائشة رضي الله عنه إنما كان لأختها حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد هذا العهد حتى ترده عائشته إلى طاتبته أو إلى مالكته وهي أولتها أسماء رضي الله عنه فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على اعتماسه والبحث عنه غلة كاملة حيث كلف بذلك أرسل ابن مضير مع جماعة يبحثون عنه ولكن لم يجدوه إلا بعد ما طلع في الشمس وقلل الفجر وتيمموا وحقل ما حصل قالت أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتماسه وأقام الناس معه وليس على ما وليس معهم ما ليس على ما يعني لم يكونوا قريبين من ما وليس معهم ما اي ليس معهم ماء يكفي لان يتوضؤوا به والا فالغالب ان معهم ماء يرتقون به للشرب وقوله وليس معهم ما اي ليس معهم ماء يكفي التوضؤ به قالت فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صمعت عائشة أقامت في الله صلى الله عليه وسلم وبالناس ما علما وليت معهما اشتكى الناس عائشة إلى أبيها ومعها ذو وهذا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه عليه الصلاة وسلام كان نائما وكان النبي صلى الله عليه وسلم الى نام لا يوقظه احد من الحال حتى يبتيش رغنسر وذلك ان نومه الى صلى الله عليه وسلم كان يتيه فيه الوحين واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذمن أو في وقت يتنذل عليه الوحيد لا يكذبه أحد من أطحابه فكان عليه الصلاة والسلام إذا نات لا يوقبه أحد من أطحابه فاشتك الناس عائشة رضي الله عنها إلى أبيها فكان موقف أبي بكر من رضي الله عنه أن دخل على عائشة وكانت عادته رضي الله عنه وأرضاه وهو الفديق الأكبر الذي لا يوجد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثله ولا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أحد مثله رضي الله عنه كانت عجوته إذا سئل عن شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا كان يقول الله ورسوله أحد لكن؟ لما كان الأمر يتعلق ببنته خشي أن يقول الناس إنه سكت لأنها ابنته ولهذا تدخل رضي الله عنه ودخل على عائشة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فقصاته فقصاته الخيمة ودخل من غير من السأل سيتينا من ثوائب هذا الحديث أنه يجد للأبي أن يدخل على ابنهه إن كانت مع زوجها إن كان الزوج يرضى بذلك وكان في غير كلوة مباشرة سيأتينا إن شاء الله تعالى الفوائل, الفوائل هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على سحيه قد قد نام فقال حذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونان وليسوا على ما وليس معهم ما فأخذ يُعنِّف عليها رضي الله عنه تعنيها شديدا حتى جاء في بعض الروايات أنه سبها بل جاء ببعض الروايات أنه قال لها ما أكثر ما يعني تكونين عناء على المسلمين وبهذه العباره تدلع بعض الناس على أن القصه تكررت وانها وقعت في ال في ال في ثم تكررت هنا فكان منهم صلى الله عليه وكان من, من ابي بكر رضي الله عنه ان قال له ان قابلنا مثل هذا الكلام لكن الصحيح ما أن هذه القصه واحدة قصه ال واحدة واحده قال الثعلبي ابو بكر لاحظوا هنا يعني لطيفه في هذا التعبير عليه الصلاه والسلام كان يعني ينبغي أن تقول فعاتبني أبي لأنه أبوه فلماذا سمته وقالت فعاتبني أبو بكر لأن عادة الأب الحنوب على البنت على الإبن خاصة لإبن البنت الأب عادة نحن على ابنته ولا يعنيت عليها بل إنه رضي الله عنه زاد على التعنيف أن جعل يطعمه في خاصرتها ونقول يطعن ولا نقول يطعن إذا كان الأمر متعلقا بشيء جسي تقول طعنت أطعن في مثلا في الطاولة وتقول طعنت وأطعن في عرض فلان. فإذا كان الأمر حسيا كان الطعن في المبارع في الضم يطعن وإذا كان في أمر جسي كالعرض وغيره فيكون بالفتح يطعم وهو القياس لأن القياس من الجعل المجرد إذا كان على وزن فعل في الماضي وكانت عينه حرف حمق أو نامه حرف حمق كان في المغارع على يفعل كان في المغارع أعلى يفعل فقلت لأن أبا ذكر زاد على تعنيفه ومعاتبته بنته أن جعل يضغن في خاطرها وهذا منادي الحنوب الذي ينبغي يكون عليه أبا ولهذا قالت رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر فنزلته منزلة الرجل الأجنبي لأن الأجنبي هو الذي لا يراعي مثل هذا الحنوب ولا يراعي مثل هذا القرن فنزلت أباها منزلة الأجنبي ولهذا ثمته باسمه ولم تقل فعاتبني أبي قالت فعاتبني أبو بكر بكر فقال ما شاء الله أن يقول يعني قال لها كلام طويلا في هذا الباب وأنها دائما يعني تفعل ذلك لهذا بالمسلمين وهي رضي الله عنها كانت طبيعة صغيرة كانت طبيعة صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوس الرحيم يتودد إليها ويعاملها معاملة الصبيات لا يعاملها معاملة النساء الكثيرات ولهذا كان النبي الإسلام لا يعنيس عليها كثيرا فعكبها أبو غفر وقال لها ما قال فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يضعن بيده في خاصرته الخاصرة هي ما يكون في وقف الجسم ما يكون في وقف الجسم من الجنبتين من الجنبتين هذه الخاصرة في الوقت هذه خاطرة وهذه خاطرة قالت فلا يذنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على وهذا يعني يدل على تعظيم عائشة رضي الله عنه وأمهات هذه المؤمنين ثالث صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ففضلت أن لا تتحرك مع ما تجده من عناء المعاثرة ومعاناة الطعن على الخاطرة التي عادة ما ينزعج منها الإنسان فثبتت رضي الله عنها حتى لا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه بشدة اشترامه وتوقيره النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة حضر لقطها فجعل يفعنها في حاسرتها حتى تتحرك فيضطيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيذرق الصلاة فيه لأنه استحيى أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بشدة تعظيمه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها ثبتت ثبوت الجبال فما تحركت ربنا هذا الطعم الذي كان يرسله أبو غطل رضي الله عنه على خاطرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطبح على غير ما يعني نام فلما أطبح أطبح على غير ما لم يكن هناك ما فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم ما هي آية التيمم التيمم ورد في آيتين في القرآن الكريم في آية النساء وفي آية النائم وكلتا كانت في أو كلتا الصورتين مدنيتين فأي الآيتين قصدت قال ابن العربي رحمه الله هذه معضلة هذه معضلة ما وجدت للهها من دواء ابن العربي اشتر مع عرصة الآية أهي آية النساء أم آية المائدة لأن آية المائدة فيها موضوع والأليح أن يقال في المائدات إنها آية فرغب ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغتلوا وجوهكم وأيديهم للمعافظ فاحتار ابن العربي المالكي ماشي ابن العربي الخصوص صاحب الخصوص هذا هارف أم ابن العربي فهو المالكي صاحب عارضة الأحول والقبل وغيرها من الكتوب المشروعة وجد بعض اهل العلم كابن امام القلطبي بان الايه هي ايه النساء لانه ليس فيها الا ذكر التيمم والصحيح ان الايه هي آية الماء وقد ورد هذا صريحا في صحيح البخاري ورد هذا صريحا في او صريحا في صحيح البخاري من رواية عمر بن الحارب رضي الله عنه رحمه الله أنه جاء في روايته قوله فأنذر قاله كبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغفروا وجوهكم وأيديكم إلى المراك والذي يجل على هذا أن الناس كانوا يعرفون الوضوء وإنما نزل في الآية وسمي الآية لأنهم كانوا يعلمون الوضوء من قبل أما التيمم فلم يكونوا يعرفون التيمم فجعل الله عز وجل آية الوضوء من القرآن حتى يستند الفعل الذي كان يتعله النبي صلى الله عليه وسلم في يستند إلى القرآن في ثبوت الوضوء ثم جاء ذكر التيمم الذي هو الجديد على المسلمين في ذلك الوقت هذا المقصود بقول عائشة رضي الله عنها فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن حضير ابن سماد الأنصار الأشهد أبو يأيى الصحابي الجليل وهو من السادقين من الأنصار رضي الله عنه فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آلا ببخص وفي رواية قال لعائشة جزاك الله خيرا ما نزل بالمسلمين كرب أو ما نزل بالكرم إلا جعل الله الذي فيه مخرجا وجعل المسلمين فيه باركا فكانت عائشة رضي الله عنها باركة على المسلمين في كثير من المواقع بل جاء تطريح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما أعظم بركة عهده ما أعظم بركة عهده لأنه بسبب العهد شرع التيمون وإنما هو سبب من الأسباب والله جل وعلا لنزل الأحكام ويدعي لها أسبابا سبحانه جل وعلا فقال السيد بن حبيب ما هي لأول بركةكم يا آل أبي بطر والمقصود بآل أبو هو أبو بكر نفسه وسائر أهله من أدواجه وأبنائه رضي الله عنه أجمعين قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العهدى كحته هذا الحديث العظيم يحتاج إلى وقفاته ويحتاج إلى تحرير فوائده العظيمة والكثيرة جدا ويحتاج ينبغي أن يعتنى بمثل هذا الحديث الذي اشتبه على أحكام كثيرة جدا نذكر بعض الفوائد منها على سبيل الانتقاء وإلا فهو يعني فوائده لا تعد ولا ترصى فوائد هذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث فيه بدء مشروعية التيمم وأين نزل السائدة الثانية في جواز, جواز تأذيب الرجل ابنته في, في جواز تأذيب الرجل ابنته لأن أبا بكر ظن أنها طرفت في العحم ولم تحتفظ به حتى سقط عنها إذا في جواز تأذيب الرجل ابنته وإن كان التبعات وليم بغي التعنيف أو يمتزرع في هذا لأن بعض الأصوات في هذا الوقت الحنونة التي تحرم التأذيب بالضرب مطلع نحن عندما نقول التأذيب بالضرب الضرب الذي لا يطلق أخر الشيء يزرع العينين والذي يكسر الظلوح والذي يفجر في الدم أو لا. هذا ضرب الضرب المبرح اللي... الضرب الذي نتكلم عنه هو الضرب الذي لا يترك أخر فإن ترك أبراً فقال ضرب مبرح وهذا لا يجب وبخاصة إذا كان في الوجه النبي صلى الله عن ضرب الوجه مطلق حتى الآن لا ينبغي في الوجه الضرب لاجل التاديب ضرب غير مبرر لان الضرب يا اخواني ماده شرعيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم اضربوهم للابناء اضربوهم عليها وهم ابناء عشر يعلمون ان ابناء ثلاث ويضربون على الصلاه وهم ابناء عشر فالضرب ماده شرعيه تضرب الماءة إذا نشدت بعد أن توعى موعظة ثم تهجب فإن لم يرتعها هذين الطريقين وهم الوعظ والهدف تضرب بعد ذلك تأذيبا فإن من يتعل ضرب شرع بعد ذلك التحقيق الحكمين وإن كفتم شفاق بينه ما تبعث حكما من, من أهله وحكما والاثر الشديد مع قرار النسوه الذين لا ينفعهم هذه الاشياء ليه ليه. في هذه الايامه ويلا عجبه المحاكم المحاكم راهي يا اخواني غارقه ب هذه القضايا قضايا الصلاه حتى الشاء عندنا واحد المثل يقولوا في الصيف القاطو في الشتا وغامر صح ولا لا الناس يفرحون في الصيف لكن قبل أن يأتي الشتام حتى تجد هذه الحياة الأسرية وهذه الأخرى بين المحاكمة يأذى الزوجة تطلب الغلع لأنها للأسف الشديد تطلب بيتاً وحدها بعد أن بين لها الزوج أنه يكون مع والديه فأنا إذا أتكلم عن هذا أتكلم عن أمل واقع ولكن عن أمل خائد وهذه تطلب حقيقية أي أبوه عندهم ولد واحد عندهم بنت الزوجة قائز بيتي أمهنية نشاء الله وعندهم ولد واحد ترغب الإبن في هذه البنت فلما ذهب وارده ليحقبها اشتركوا. اشتركوا عليه أن يتكون وحده في بيت مستخدم فجاء الأب من غير مستنكر أو من غير التنكار فقال لابنه قد اشترط عليك بيتا خاص فذهب وجد لك بيتا وتزوج في هذه المرحله يعني هذا سبيل الاستنكار كان الاب دبر له دبر له ها هو شرط له تاع شوف دارو كيما نقولوا احنا ما بقي لي دار غير دارو فولد منين وين راه بيجيب دارنا غير يوقف قرب الالي اليوم قال له قال له أحبت العلاقات في الخطبة أحبت السيارة بعد ذلك أهل الزوجات و أهل البنت هذو و أهلهم الحيث قالت قطلة الله يزارك يعني رأى هذا المشارط رغيسة ومتدين وعندهم أبسان غيروا بذورت هو بذوري الماء تريكا قاعدت يقولوا و رح نجوه نضي وهم بعض الثاني قبله تدوجت ابنه بهذه بيه. الدين فلما حملت، نشدت غير حملت نشب والطاولة، طاولها طبعا في جامعة النسوخ كيف في جامعة، وإنها جامعة النسوخ جامعة شايفين، اليوم يشيخ نوه بنتا هذا أنا الله أعلم لكن إذا كنت شديد، أنا أقولي أخواني، وإخواني، أنه يتم وجوه ولا أريد أن أتكلم بهذا القول للمراه بقت يعني حاشا انا عن كل النساء في من النساء يعني من من في غاية يعني الادب وفي غايه الدين وتوثيق الزوج لكن أقول هذا الشيء صفر وهذا كله هو من الرجل خي بكري يقول الفرق بالثالث لا لا الفرق هنا ثالث اذا كان الرجل ثالثا حقا رضى بالفرق وجعلها تمشي كما يريد هو من غير عدواته ومن غير ظن ما نشيقول هكذا بشرق ذو المطرق وتقول له تدخل زعفان تدخل بالدفزاق وتدخل سكسر ماهن لا لا هذا لا يجعله إذا الضعافة الرجل الحقيقي هو الذي يقوم عليه يقوم عليها أحسن قياة لكن من غير أن تمسى رجولته وتعرف يا إخواني أن المرأة تتمثق وتتعلق ذا الرجل إذا كان ثامر خدوه أقولت هذه نشدت بعد أن حملت وطلبت بيت مستخل والآن أضياري لمحفظ ما الآن ما أدري الآن من فراء أنا حدثوني بها لكن ما أدري واشكروا فأقولي إخواني هذه يعني مثلة وهذا شيء خطير ومستطير يعني رأي ينتشر وراهي تسري في الناس طريان نافي الشم الله العظيم فبالابي ان يؤدب بنته لكن من غير ان يعني يعنفها عليها او او ان يضل ضربا مبرحا بل ان كان التعنيف بالكلام فهذا افضل لان بعض الناس يفهمون بالكلام وبعض الاولاد يفهمون بالكلام وبعض الزوجات يفهمون بالكلام وبعض وبعض الازواج يفهمون بالكلام من غير ان تنسد المراه وتذهب إلى بيت أبيه الجيب تيي وبعت أحبه كان بعض النتيجة بيتيه تقول لك هيا رح انتع بابا نأضر وبعت رح انتع بابا نأضر وقال له رح تبهي وقال له وقال له بعد مين رح تريد شوفي المحل تولي ذات إلى لأ. المحل لا تبع لها إلا بعد أن يستحيل الأمر بينها وبين ذويشها في هذه لكن مجرد أنه طلبت من تنم لا أعلم أن أكفي عندي المرسوء أعلم أن أعلم أن أعلم لكن أن السرعة تغضي من غير رجعة وتستني الزود خاصة إذا كنت ضالبا أنه هو يفع هذا هو المدينة في العلاقات الزوجية وما أكثر هذه القضايا في المحاكة والآن المحاكة بأقوان يراهم ينازون إلى رد الجماعة أخي باكري كانوا الجماعة وهم يترون كان الإيمان وكانوا الكبار تعال الحي والقبيلة هم اللي يترون هذا المشكل هناك سرعة من المحامين سببتع بتاع المشاكل بتاعنا المحامدة المحامدة جي بيه هرما ظالمة مئة المئة والذي جيه الراجل ظالم مئة المئة يقولوا ناشت نقلقها بتاع الربح حالك ليه وتكثر هذه القضايا في المحام فسبب مشاكلها وسبب تهاول هذه القضايا الكثيرة بين المتخاصمين حتى الشركاء كثير من الناس عن شركاء ويتخاصموا بعد ذلك وين يروحوا؟ يروحوا للمحامي المحامي يقولوا عليها فالصراف نجيد للدرامة هو يحلوا درامة وما يجيدوا الشرامة ويخليه دور قضية على قضية قضية على قضية فصارت المحاكم خاصة أن المحاكم يعني يراه ما يش قايمة دور كبير في, في هذا الدب فأقول وأنا من هذا المكان يابد أن يرجعنا إلى التحاكم إلى شريعة الله أي متخاطمين سواء كان زوجين أو كان شريفين أو كان واحد ثلث الواحد أو غير ذلك أو أي متعاملين قبل أن يذهبوا إلى هذه المحاكم انبغي أن يذهبوا إلى التحاطم إلى شريعة لهم الزوجين لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شغر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حالا مما قريب ويسلموا تسليما فلابد من التحكم إلى الشريعة أخوة تحكم إلى الشريعة يقوم جميع النزاعات في أخطر وقت يجيوا الدوج من ينبههم الإيمان لأنه سأحكم بينكم بكتاب الله وسنة رسوله فإن قابل الحكم في المجلس ثم يخرجان متراضين بإذن الله جل وعلا وهكذا تنطف عنا هذه المشكلة المقصود إخواني الضرب مادة سرعية ولا يتغير يلتفق إلى خول أرضاب التربية في هذا الثمان لأنه لا يجوز ضرب التلميذ ولو بوردة استوى وردة لتريحم لها التلميذ ما تضربه هو وردة بيش يشم ريحا بيحامك الضربه لهذا التقوى علينا التلميذ وصاروا يقضون الأساتذة وقالوا يضربونهم وخاصا أن الأساتذة الآن كلهم نسوى في والمرضين كانوا على روحا ما لو لو يتيطوا التلميذ وقالوا لو يتكيفونهم أعدكم الله كل ذلك ولو يجروا كل شيء في القتن لأن هذه المعلمة ضعيفة لا تستطيعوا شيئا فهم بغي أخواني أن نرجع بأبنائنا إلى حكم الشريعة وإلى تأذيبهم بما أنذر الله جل وعلا حتى يصرح لنا جيلنا والجيل الذي يأتي وحتى نعم أو يعم هذا البلد وغير جلد المسلمين الخير والأمان لأننا نريد أن نعيش في أمان حتى نعبد الله جل وعلا ونلقاهه على ذلك الخير الذي نكون عليه إن شاء الله ونعنى سأل الله أن من فوائد هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة فيه بيان ما كان عليه الصحابة من توخير النبي صلى الله عليه وسلم ويوخذ هذا من حولها رضي الله عنها فلا ينمي من التحرك إلا ما كان مكان رب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء هذا الكثير أيضا فيه جواز استثر بالنساء ولو في الغضب فيه جواز استثر بالنساء ولو بالغضب من فوائدها ايضا فيه النهي عن إضاعة المال وإن كان قليلا فيه النهي عن إضاعة المال وإن كان قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على تبتيش هذا الرحل ليلة كاملة فيه ايضا جواز دخول الرجل على ابنته وذوتها مع إذا علم أن درجها يرى بذلك وأنه في غير خلوة مباشرة وأنه في غير خلوة مباشرة فيه أيضا جواب معاتبة من نسب إلى ذنب أو جريم يُنسب إلى ذنب أو جريمة لأن أدى بكر عاد بعائشة على حس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن ذلك كان بسببها من فوائدها هذا فيه جواز تحلي المرأة بالثني وسفر, وسفر هذه فيه جواب تحندي المرأة بالبلي وسفرها به وجواب استعارك لأن هذا العهد كان لأسماء من جاء البحر ولم لها استعارك منها رضي الله عنه من هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغين يقوله الباطنيه هو باطل لان ائمته يعلمون الغيب ومطالبون على ما في ذوق المحفوظ هذا يقول صاحب البرده التي يرددها الصوفية في المواسم وخاصه في ذوي النبوي يقول في برده في لمنها نبحى النبي صلى الله عليه وسلم فذلب وخرج على الحد المشروع فقال وَإِنَّ من جُودِكَ الدنيا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْفِ وَالْقَلَمِ فجعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من علوم النبي صلى الله علم اللوح أي جوح محفوظ وناخطه القلم الذي خلقه الله عبد الله وهذا في غاية الخروج عن الحد المشروع وقد النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والخروج به إلى حد ممنوع قد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام غيابا بالله فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما عبرت مخارطنا مريم ولا تنفولوا عبد الله ورسوله في هذا الحديث أيضا من الفوائد جواث مدح الإنسان بما فيه إذا أمن منه الإعجاب جواث مدح الإنسان بما فيه إذا أمن منه الإعجاب ويأخذ غارة أورئ سيد بن حضير رضي الله عنه عن بعائفة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بحر أما إن كان الرجل ليمن منه الفتنة والإعجاب فإنه لا يجوز أن يمتح في وجه لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي مدح رجل الأمانة فقال فقم تظهر لأن هذا الرجل ربنا كان ضعيفاً أماناً ملك فلربنا أعجب بنفسه فضعنا أنها في مرتبة غير المرتبة التي هي عليها من هذا الحديث أيضاً فيه جواز استخر بطريق لا ماء فيه فيه جواز استخر بطريق لا ماء ومعنى هذه الثالثة بإذواني أنه إن عليك أنك في فتر لا ماء فيه لا تتسجد اصطحاب الماء معه إن كان ذلك ليسلم فبهر أما التكلف فلا فلا يتكلف المسلم أن يصطحب الماء معه كما إنسان مثلا رايح يمشي على رسلول مكان معين يعرض لأنه الصلاة تتدركه في وسط الطريق وأن هذا الطريق ليس معهما لا يكذب بأن يحميل ذلواً من ماء ويمشي به لأجل أن يتوقع به من الماء ما يصد به عقشه فقط من فوائد هذا الحديث أيضاً في جواز شكوى المرأة إلى أبيها وإن كانت ذات زوج جواز شكوى المرأة لأبيها وإن كانت ذات زوج ويوخذ هذا من قولها فأتى الناس أبا بكرهم فقالوا أهلا ترى إلى عقل شهف إنها حبثت النبي صلى الله عليه وسلم وحبثت النبي إلى آخر السائدة الأخيرة في هذا المقام فيه جواز تأذيب الرجل ابنته ولو كانت ذات زوجة نذكرنا المعاتفة والآن نذكر التأذيب لأنه كان يضربها في خافرتها أو يبعنها في خافرتهم وهذا من ب نوع من الضرب فيه جواز تأذيب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته ويلحق بذلك تأذيب من له تأذيبه وإذ لم يأمن الإمام بله يعني إذا كانت الحاكم قال ما لا يدون أن تضرب هو لدك لأجل التأذيب فلا يصعب بها خاصة إذا كان الضرب لأجل الصلاحة فلا بد أن يضرب الأولاد والبنات على الصلاحة أقول دائما الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحا الضرب لا يصرب أثرا وإنما يؤكد والفائدة التربوية هي الضرب كلما زاد الضرب كلما استعطى الأولاد وبعض الناس ربما يغم بأن الضرب يغم الضرب, الضرب لا الضرب لا يغم لذلك الأب أو الأم تبقى هيبتها قائمة لعدل الضرب كثير إنما تغموا له الحاجة يعني إذا الضرب في الحاجة يرتدع الأولاد أما إذا تعود الأولاد على الضرب فإنهم يصيرون بعد ذلك لا يعبهون بهذا الضرب يجلس يغم وجهه ويقول له كي ساعة الضرب كي سعيه يروح هو يزيد الضرب وبعد ذلك الاصل كان ذلك الحيوان الذي لا يغدعه من ضروره التعريقون قد يركبون الحنير فكانوا يغربونها بعطا وبعد يتطوروا لو يجيبوا مطمئ ويدخلوه فيها المسكين حتى يحذوه قاعدوا يقولوني قاعد مدخوم أنا كثمار دمي فيه هو يرفع التعريق وهذا من تعنيف الحيوان وأنا كنت أشاهده هذا التعريق اللهم اتعان هذه عموما جوله الفوائد المتعمقه في هذا الحديث وقلت ان هذا الحديث له فوائد عظيمه جدا حري بان يتمنا بها وتركه على اعلم that yeah. I الله ت عن رجل أيما طلاة حضرة أي صلاة مكسووبة حضرة عن رجل سء لال رحمه الله عن رجل تيمم للصلاة حضرات واللك ثمثلاث صلاة ثم الظهر ثم حضرت الطلاات الأخلااء أي صلاة المسوبة الأهرى ولك صلاة العف أي تنمس إلى أي ت لها أن يفي تيممه الأول هذا السؤال الاض إنسان لم يجد الماء في وقت الظهر فتيمم لهاء في التيمم ثم صلى صلاه الظهر وبعد ان صرى الصلاه الاخرو على على طهارته يعني لم يحدث بقي على طهارته لم يحدث سئل الامام مالك هل يتيمم تيمما جديدا ام يفي ذلك التيمم باحتبار أنه لم يحدث قال لم يحدث فقال رحمه الله بل يتيمم لكل صلاة يتيمم لكل صلاة مقصود بالصلاة المكتوبة أما صلاة النافلة فإنه رحمه الله تعالى يرى جواز أن يصلي عدة نوافذ بصلاة واحدة وشرف أن لا يصلي عندهم بشرف أن يصلي بتيمم كان لأجل صلاة نافلة لا يجب عنده أن يصلي به الفريض قال لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيم وإن بغي نتماع في هذه الفتوى لأنها مبنية على حكم وهو هل يتيمم مبيح للصلاة أم أنه رافع للحديث هل يتيمم مبيح للصلاة أم أنه راقع وهذا هذه الفتوى من الإمام المالي تدل على أنه يرى بأن التيمم مبيح وليس راقع وإذا كان مبيحا فإنه يقتصر على موضعه وهو صلاة واحدة مفروضة وهذا الذي عليه الإمام المالك وعليه جمهور المالكية لأنه لا يُصَلَّى صَرَضَيْهِ بِتَيَمُّ من واحد لأنهم يرون بأن التَيَمُّ مُمِيْهٌ وليس درافع والذي ذنَّ عليه الدليل أن التَيَمُّ مَرَاطِعٌ بِالْحَدِ هذا بني عليه أكبر المحققين وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسنة الإمام الأنحى أحمد والسنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطاهر الصعيد الطاهر وضوء المسلم ولو لعشر سنين فإذا وجد الماء فإذا وجد الماء فأمثته بشر هكذا يكون نمسكنا يعني الصعيد الطاهر الذي ليس بنا جزء معنا وأنه كل ما كان على وجه الأرض من غير المعادل فيدخل فيه التراب ويدخل فيه السباة التي هي أراضي تعلها أملاح ويدخل فيه الحجار سواء كانت ملتاء أو غير ملتاء عليها غضاء أو ليس عليها غضاء كل هذا على التحقيق فعيد هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الذي تدل عليه مجموع الأدلة وأما من قال بأن الفعيد هو التراب وأنه لا يدود أن يتيمم على حجر أو حاطف ليس عليه غبار أو تراب فإن هذا قول بعيدا أنا لا أريد أن أقول في الخلاف هذه المسألة لكن أقول إن الصحيح أن الصحيح هو كل ما كان على وجه الأرض من تراب ورمل لأن الذين قالوا إنه ينبغي يكون التراب أخرج الرمل وهذا غريب جدا فإنه صلى الله عليه وسلم خاض رضوة تبوك ولم يكن مع الصحابة ماء وكان في المفافة بيداء كلها لمال أو أكثرها لمال ولا شك أن المسلمين سيحتاجون إلى التيمم فمن أين لهم هذا التراب أم يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقحابته كانوا ينقلون معهم التراب حتى يتيمموا به وهذا بعيد جدا لأنه لو كان لنقل إليه أم يقال بأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون حجارة كما يفعله أهل زماننا في بلدنا فقال عرف كأنه راح يطحيه فيه هذا في الحقيقة مخالف للسنة يا أخواني إنما يذكر المسلم حائطاً ثمان حائط الله رحمه الله كيه الثمان يضرب يد واحدة يضرب يديه يعني يزه ضرب واحدة ويمتح وجهه ويديه إلى الكوعين الى الكوعين او كفيت هذا هو التعلم ما ان يتكلف يعني اخذ الحجار معه فهذا من التكلف لأنه يكون على السبب وهذا يجلون فإن الصحابة رضي الله من خاضوا طهارة وفيها لمال ولو يأخذ معهم ترابا ولا حجارة عليها غضاء ذل هذا على عموم على عموم ما يكون على وجه الارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعيد الطاهر وضوء المسلم وهذا مطلق ولا يقيل إذا بالدل وما قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يرويه مسلم أعطيت خسل لم يحرهن أحد قبلي ومن هو جعل في الأرض مسجدا وتربتها طهورا وإن كانت هذه النواية من طريق الأكتقار وقد قيل إن بيادة السيقة مقبولة فنحن لا نمانع من هذا لكن هل تعين التربة له مفهوم في هذا الحديث الظاهر أنه خرج مخرج الغالي وأن المقصود بالأرض هو التربة والتربة قد يكون فيها التجارة وقد يكون فيها الرمل وقد يكون فيها السلاح والذي يدل على أن المقصود من الصعيد الثالث هو عموم ما هو موجود على وجه الأرض مما هو فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة قال أريد مدينة معظمها ثباغ والمقصود بها المدينة فإذا كانت المدينة في كلها ثباغ وإنما يحتاج الناس أن يتيبهم من, من هذه الثباغ ذل هذا على عدل تعيّن التربة إنما خرج المخرجة أمغاني على أن بعض أهل العلم أعلّوا هذه الزياجة لأنها مخالفة بدواية التقاث وهذا في الحقيقة ملحص في علم الحديث ليس هذا مجاله والمقصود أن الصعيد الطاهر هو كل ما طاعد على وجه الأرض إذن قلت إن الإمام المالك عربي أن تيروم مبيح وليس برافع هذا الحقم يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام أقفعي بالطاهر وغوء المسلم ولو بعشر سنين فإذا وجدت الماء فأنفته بشرتك فإنه خير فإذا وجدت الماء فأنفته بشرتك هذا يدل على أن التينهم رافع للحدث وليست مبيحا للحدث مسألة الأخرى هل قولنا إن التيم مرافع من هل الرفع هنا رفع مطلق أم رفع مقيد الصحيح أن هذا رفع مقيد بوجود الماء وأن المسلم يتيمم ما شاء الله أن يتيمم فإذا وجد الماء بطل تيمم فإذا وجدنا بطل تيممه وسينبني على هذا الشكم الذي ذكرته الآن وهو بطمان تيمم جوده الماء سينبني عليه شكم قد, قد حكم به الإمام مارك رحمه الله تعالى وهو قوله في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الخلاس فطلع عليه إنسان معهما إنسان صلت الصلاة راه يصلي استشف واحد معه بثية تعلمه ماذا يفعل؟ قال الإمام مالك يستمر في الصلاة قال مالك لا يفع الصلاة بل يتمها ذك يمم وليتوفى لما يستقبل من الصلاة وهذا المخالف لما عليه جمهور المالكين وأنا أقول لكم ثالثة في مذهب الإمام المالك أن المغارف والأنزلوسيين عموما المغاربة يقدمون المدونة على الموقع المغاربة يقدمون المدونة على الموقع والمدونة قد اجتملت على أحسانه في الإمام مالك بعضها يخالف ما فيه الموقع ولهذا لا تستغيب عندما تجدون حكما عند الإمام مالك في الموقع وأن المالكية مشهور من هذه الخلاف ما في الموقع لأن المغارب رمما يعني يحكمون ما في المدونة على الماء الخافرين الموقع أقول هذه الفتوى تنبني عنها تسألة أولا وهو أن الماء أو أن التيم رافع في الحدث رفعا مؤقتا وليس رفعا مطلعا وأن من كان يصلي بالتيمم وهو أثناء الثلث من الثلاث تعلم بوجود الماء أو حضر عنده الماء بطل الثلاثون وتعين عليه أن يتوضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الصاهر وضوء المؤمنين إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمثه بشرتك ولا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر إمام مالك أو ذكر يحيى عن الإمام مالك أنه سئل عن رجل تيمم أي أم أبحاثه وهم وضوء وهم على ودوء قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك ذا انتبهوا لهذه الفدوة راجل أما الناس هو كان على تيمم أبحاثه على الوضوء سئل الإمام مالك هذا الإمام على تيلمون وصلى بالناس وهم على وضوء أي أجوز هذا قال الأفضل عندي الأفضل يعني هنا عندي من مالك كراها كراها, كراها, كراها كراها الكراها هنا المقصود بها فارك الأفضل وليس كراها التحريم أو كراها المضمان قال الأفضل عندي أن يأمهم غير من المتوضئين يعني المتوضئ يأمه متوضئة قال تأين فرضى بهم هذا المتيل منه جاء لا بأس بداية قال في السؤال الرابع قال يهياء قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماءا فعمل بما أمره الله به من التيمم هذا إنسان قادر الصلاة ولم يجد ماءا فتيمم وعمل بما أمره الله كعاره من التيمم أما الله تعالى أمر المسلم لم يجد الماء أن يتيمم فلم تجد ماءا فتيمموا صعيدا طيما فأمر الله عز وجل بل لم يجد أن يتيمم قال فلم يجد ماءا فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله هذا الذي تيمم عندما لم يجد الماء قد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهار منه سبحانه إله يقول أحب إلي أن لا يقوم المتيزم المتوضع وهنا يقول لأن المتيلم والذي توضأ بالماء الذي توضأ بالماء ليس بأقهار من الذي تيبمأ كأنه شرّة بين المتيلم وبين من توضأ بالماء وهذا هو الحق لأن المتيلم الذي عجل الماء أو المتيلم الذي عجل عن استعمال الماء هو والمتوضئ سواء لماذا يقوني؟ لأن المتوضئ قد أطاع الله عندما أمره بالوضوء والمسلم قد أطاع الله عندما أمره بالكيب مبشينا لم يجد المال أو عجز عن استعماله قال مالك قال وليس الذي وجد الماء بأخهر منه ولا أتم خلاله لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من المضوط لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد المال قبل أن يدخل في الصناعة وهذه الفتوى تخالق الفتوى الأولى وهي قوله رجل تيمم للقلاة الحضرت ثم قرأ نعم سؤال آخر سئل مالك عن رجل تيمم أيا أم أصحابه هم على وجود قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أبنهم هو لم أرى بذلك وهذا هو الحق الذي يلمغي اتباعه وهو أن المتهمم إن عدم الماء أو عجز عن استعماله هو المتوقع سواه لأنهما أطاع الله تعالى فيما عمرهما به من الوضوء أو من التيمم وقال مالك الرحيم والله في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ وحذفه من القرآن ويتنفصل ما لن يجد ماءه إنما ذلك في المكان الذي يجوث له أن يصلي فيه بالتيمم وهذا لا إشكال فيه فإن المتيمم يجوز له أن يتيمم للصلاة والصلاة أعلى فإذا جزى أن يتوفى للصلاة يتيمم للصلاة والصلاة أعلى جالت أن يتوفى أن يتيمم أعلى جالت أن يتيمم لما هو دون الصلاة من صلاة النابلة وقراءة القرآن والمكوث في المسجد ومطلق الذكر وغيرها من العبادة التي تشرع فيها يشرع فيها الوضوء أو التيمم والتيمم يا إهواني هو أخذ وضوء إلا أنه لا يُعدَل عن الوضوء إلى التيمم إلا بسرطين اثنين السرط الأول ألا يجد المسلم ماء يتوضأ به يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا والسرط الثاني ألا يقدر على استعمال الماء ويفهم هذا من قول الله جل وعلا او كنتم مرضى او كنتم مرضى اين المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء يجوز له ان يتلم هل يتلمم لكل صلاة الصحيح كما ذكرنا انه ان التلم بدل على الماء بدل على الوضوء بالماء والبدل يأخذ حكم مبدال منه في كل شيء ولهذا التيمم يجوز أن يصلي به صلاة واحدة فإن لم ينتقل فالله به ما شاء من الثروب وأمن نواقف التيمم هي نواقف الوضوء إلا أن التيمم يزيد عليه شيئا آخر وهو أن التيمم يبطل بوجود الماء أو بالقدرة على استعمال يتفرع عن هذا مسأله رجل أرباءة قام من النيل وهما على جنادة وكان الفصل فصل بل وخشيا على أنفسهما أن يغتسل في وقت الفجر خاصة أن بعض الناس رزقهم الله جدا على ما يغنيهم من السكن المريش اللهم علينا ان يرزق المسلمين جميعا سكنا يليقهم بعض الناس ربما فيه يعني يسكن في دار وفيها حوش والحمام بويه القناه خارج يعني خارج البيت يعني بين غرف النوم وبين الحمامات يعني العرق يعني يخرج برا هذا ربنا يعني يخلي الجو شويه يعني طافي على الانسان فربما استسل الرجل او استسلم المراه ستغفر وقال هذا مجرد فلا حرج أن يتينم للرسع الحدث الأكبر لكنه لا يترك الكل مدام أنه يقدر على الوضوط فإنه يتوفر فإنه يتوفر وهذا بما ثبت من فعل عمر بن العام رضي الله عنه أنه أطبح جنوبا فخشي على مستك فما زاد إلا تيرمم ثم توضعوا بو أبو الصلاة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه مسألة كبيرة لأن كثير من الناس ربما عجب عن الاتتال في الفجر فهو شيء إما أن يترك الصلاة حتى تطلع الشمس وتحمي جيدا ليه ليه ويكون دار يعني الدارات المخلوح وهو أنه ضيع الصلاة المكتوبة والغيد له من تضييق الصلاة المكتوبة عامل فيعمل الآخرون إلى الآبائل التيمم ويصلي بالتيمم وهو هذا العيون مطلع تيمم لأجل رضع الحديث الأكبر والله بعض الناس أمر يتنسين في فقل الشتاء إذا اغتثل أهلته المرض حتى ولو طلعت الشنس في ذنج برد يهلكه المرض لذا يتحق الأجنب أو كان عليه غسل أو المرأة إن كان عليها غسل طهرت من حيبها أو على جنابها وكان عليها غسل ولم تستطيع في تقتسل بأجل الخوف تيممت ثم تبقت روبة كأنها يعني اغتسب أو كأنه اغتسب فإذا زالت سبب وجب عليها أن يغتسل فوأ ونحن نمثل إن هذا المسألة مهمة جدا متعارقة كثير من الناس يقعون فيها إنسان قام على جنادة وخشي على مسيحان يستثن في الفجر لكن عند دعاة يذكر عنها وشي يحمى شوية الحال يقدر يستثل وما يطلبون هذا ما نقول في ثلاث الزل في وقت الزل تيمن لرفع الحادث الأكثر والتيمه لا ترحش على حاجة راول لعندك كارلازة نقولوا كارلازة لا حاجة عقراني بروا تبدل كيم عليه ولا وخا عندك كل شيء تبدل معليه تضل الغربه هكذا وترتاح وجهك تميل اولا تضل الغربه وماشي شرط تفرع الجي يديه كما يقولوا بعض الناس بعض الناس يقولوا لازم هكذا باش كاع في التيم وبعيد كل وبعضهم قال لو أن في يديك هكذا ثم تفعلها كماها كماها كذا انا نقول تحمل الوضع هذا من التعثير الذي جاء النهي عنه في الشريعة أقول هذا أكوان هذا موجود في بعض يعني شروع المدهمة فماذا يفعل هذا الإنسان الذي خاطع المسيح؟ يتهمن ويلبي بهذا التهم ومرافع الحدث الأكبر وهي الجنادة أو الحيث المرأة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يروح للماء ويتوضأ كمن ضريفه فإذا كان المانع في عرور غير هذا الوقت على الفجرة لأنه البرد قاسي إذا يطلع عن هذا وحمال هذا الشوية يغتسل أما إذا كان المرض يطول به يعني يفصل البرد ما يقفش جاع يغتسل يوجد بعض الناس خاصة أن بعض الناس مبتغى بالعثار الله ويكون بالشيخة فإذا اغتسل راح يعني يتعب تعب كبير كهذا الحال يتيمم ويتوضع الصالح فإن ذال عنه السبب ودخل فصل الصيح يغتسب عدمه حتى ولو أبقى بالتأيو مالا لمدة 4 أشهر ولخمس مادام أنه يخشى على مسيح المرض يجوز لهم أن يتهمم لكن يرجع أن يتغفى ليستميح الصحيح طيب من المسائل ذكرونه ما المسائل يعني اذا هذا مساله مهمه اذا خبط يده في الثرى كان في ثرى ولصق في يد كثيرا جاز له ان ينطق على يديه يعني يحمل كثيرا وينطق به ولا ينطق وجهه بالثرى نعم مش باش السؤال دو لا اعلم في هذا السنه والله ولم اقرا في هذا شيئا هذا لجهد يعني مش لتعاد الالام يقولوا تنظركم ما قايشنا عن تاربني أنه وتعليق قيلة لا إنما حذر أنني جاهل بهذه المسألة سأل الله يعلمني وإياه فإذا كان واحد عند علك هذا توجد في النبي نعم خطأ لعند الإنزيمة ويقفشت وقا يتلم يتلم يمتصوه بيده هذا برجه فإذا كانت هذه كزيمة تؤثر يعني جدا لحيث لا يدود يعني من حيث تفد لا يقدر شيء مثل ما أصنع فإذا مثله زاد مراقب جزله عن يزين إن لم يجد من يوضئه لحيث ولا ينسوه أنه أبي يزين وجد من يوضئه جماعة للفجر هل يجب أن يجب أن يجب إذا اتيقض على الجنابه وكان عليه الغطر لا يجب بل عليه أن يغتثل بل قال شهر مثلا من سيلي وقال هذا أن المسلم إذا اتيقر قبل مروع الشمس يعني ما تقاش من وقت الفجر إلا اليسير بحيث لو اغتثل تطلع الشمس قال يغتثل ولو طلع الشمس لأن هذا الرجل اذ الله نستطعه لأنه لا يقال إجماعا لأن من اتيقظ قبيلا خروج الوقت يجوث له أن يتيزم ان عالم أنهم سوف أخرجوا فإن هذا لم يقل به واحد من علماء المسلمين فكذلك الغسل لأن الله جل وعلا يقوب أتكبوا الله ما استطعتنا قال المبيل يتروا وارددت إذا أمرتكم بشيء سأتوا منهم أصبعا زيدوا في الأخير لم أجد من قال بهذا من أهل العلم لم أعلم من أهل العلم من قال بهذا ثلاثة جفروا أنا أعلم شيء إذا ما عرفتوش شيء ما قريتوش ما تمعتوش ثلاثة تكلموا من عقولكم والتحسانة والواجب ورد العلم إلى آن ما تدروش كما ركزي قال الله أنا لفي حديث لا في آية ما تمعت واحد قالها طح الله وعلم هذا هو لي. نقول لله على ما شاء تقوى لأن العلم إلى الله جل وعلا وتقول الله وعلا او لا أدري أفضل من أن تتقوى على الله بغير علم لأن تتقوى على الله والفتوى بغير علم من المهارك والمذارك الخطيرة جدا ريدو ها؟ إن كان الزجاج مليئا بالقبارجة قالت لي تل منذ جزال الحافظة مش كده طروا لي عبدو واحد يخطط عادة يخرجوا الى كتاب يقولوا في القحة يقولوا لا تل منذ جزال يقول, من يقول كان المهبولة ان كانت جزال فيه غمار يعني فيه جواس جادت ايموا معاين اممائي لم فيه جواس ذيلوا لا ما سمعتش يعني جناعه ولا أن يعني يعني بأجل أن يحضر <تصفيق> لا لا ما قلنا يعني احنا لما قلنا يتيمم معنى هو خاف انه اذا اختسفت فوت الجماعه فهو يش يقول ودي انا يتيمم باش حقق الجماعه وقلوا له لا لا تتأذن فليجب عليك أن تغتفل ولا تتكى الجماعة أنت اغتفل فإن عملت أن الجماعة ستتكوتك فاتركها لأن لك عذر قد يقول قائل أنا نغتفل صح لو نخرج مباشرة أدركوا فراثة الجماعة لكن إذا خرش مباشرة بعد اغتفل رحنا مرض وأنا متعود على المسلم قلوا له اغتفل وصول في بيتك فلك عذر انتهى الوقت أريد ذكرنا إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله وبعدك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نجيب على بعض الأسئلة سؤال هذا ما عنده شيء هذا فؤاد يقول يوجد في بعض الناس هذاهم وهداهم الله يقومون بتعليق الصور الفاضحة للنساء والمغنين واللاعبين للآخرة على الحافلات والسيارات والمحلات درهم كعب الكام بربطة درهم رجدهم كعب درهم ثلاثة رجدهم تأثان الحافلات والسيارات والمحلات هذا البيع يكون تامة ومسوحة من شب تأمر المحلات التجارية ومنهم من يأخذ عليها عجرا ما هو حكم الشرع فيهم جزاكم الله خيرا أقول مثل هذا البلد. لوحة حت... إشارية لا يوجد تعليقهم خاصة إذا كانت فيها النساء عليها خاصة إذا كانت فيها النساء عليها حسن بن علي إنه هو قالت بعض الأسواق حاليا جعا كما نقول له لا باللغة تعنا هذا لكي نتهمه معها جعا دون التحول مكتوب عليها حلال علما أن الملاحظ لهذه القاروره لا الملاحظ لهذه القاروره لا يكاد يفرق بين قاروره الخمر وبين هذه القاروره فما فما الحكم اذا الحكم هنا ليس لزامي هذه الجع التي بدون كل فان الشعاب مهما كان الا يذكر كثيره فقليل وحان إن لم يسكر كثيره فهو حلم عفوا الشفاء قليل لم يسكر كثيره فهو حلم أما إن أذكر كثيره فكثيره وقليله حام ولو قطرة وحيدة والمقصود إذا وحد الشرق مثلا برميل تعجعها وصمط نقول له هذا القليل دايب. ولو كان في ملعق الصغير هذه الأنواع من جاء برات كما نقول احنا يجب فيها برات فنقضون حق نقول ان بعضنا فربما ما يفتهمون احنا يا أخوان هذة البرات تنقل حول هي تحدي ذات لانها لا تستطيع لكن ربما نقول جاء من الجواز لشيء عاصر وان مثل هذه البرات تصدر عما عمل الخمر عموما ولا يوجد إعامة هذه المعاني على تسوينه في هذه الشراء لأن فيه إعامة على هذه المعاني وإبقاء إلى قائمة الوجب على المسلمين مقاطعة وعدم التعاون مع هؤلاء أو مع هذه المعاني التي تطنعوا الخمر ولا يشترى من أي منها أي منتوج يخرج من مصنعها الذي يطنع فيه أصنع أما كانت ما إن كانت هذه الجعالة تخرج من مؤسسة لا, لا, لا, لا تصنع الخمر فإنه يدوه شرد أولا حرب شديد قال هل الوضوء بعد التعلم مستحف أو واجب فإنك قلت أن التعلم مرافع للحديث ليس مبيحا للفراج تقول واجب لأن القاعدة تقول ما لا يدرق كله لا يدرق جل والواجب على المسلم أن يغتزل وفي لي يتقوم نحو فاذا من استطاع التيمم من وعجز عن استعمال الماء لخوف المرض فلا يتوقق هذا بالكليه وانما يتمم برفع الحدث ويتوضا بفعل عمل ابن عباس رضي الله عنه قال الذي كان على تيمم ولم ينقض التيمم هذا شرح جانب الهند كعلم العربيه إخوان. تعلموا العربية حتى تفقه ما تقرأون من القرآن ولا تستهيلوا بتعلم العربية ومن الأشياء التي تحدث على تعلم العرب العربية إذ ما نقرأ أقرأوا كذب هذا كما نقولهم إحنا هذا الخندويتشات هذا الرسائل الصغيرة هذه إنسان يتعود يقرأ يبدأ يقرأ أولا من هذه الأدعية تحيثنا المسرف ويقرأ بعض الأحاديث ويقرأ قصار الصور وهكذا يتدر الشكر أحد حتى يتمكن إن شاء الله تعالى منه كعلم الله العربي قال الذي كان على التيمم ما لم ينتقل التيمم و نعبر عليه هذا التعذير هل يصل بكل الطلوات إذا لم ينقل الوروء أتيممه و قل نعم قلنا إن التيمم بدل من الوروء والبدل يأخذ الحكم المقدري منه فإذا تيمم من الإنسان ولم يحزي ولم يأيو يوجد الماء إذا كان السبب لأجل فمضي الماء أو يعني ذال عنه السبب الذي من أجله تيمة فإنه يصلي بتيوم من واحد ما أشاء أن يصلي حتى ينتقل وضعه لأحد مواقع الوضع قال قلتم بوجوب المغنى والاستنشاف في الغصن ما هو الدليل الدال على الوجوب الدليل إذا أردت أن تصلي قلت إذا أردت أن تصلي بهذا الغزل الذي هو غزل الرزادة عليك المضمضة والاستنشاك لأنه من جملة الوجه لأنه من جملة الوجه والأمر بغطب الوجه مطلق وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المضمضة والاستنشاك بل أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمضمت وقال وذلك من الاستنشاك إلا تكون قائمة هذا الشطروع الأول قال ما هو دليل مشروعية التسمية في التيمم وما مدى صحة قاعدة لا قياسة العبادات القاعدة هذه الصحيحة وأن من العبادات لا يقاطع عليها فإنما تثبت بالدليل الشرعي كل عبادة تثبت بخصوصها وأما دليل التسمية فاستسحى بالوضوء مع التيمم ولأن التيمم ولأن الوضوء تعلق بالخلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا صلاة كيف شخص؟ ها؟ نعم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يتقل فيها الله عليه فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بالصلاة والتيمم متعلق بالصلاة فإن بغي أن يأخذ واحدا في التسمية الدعاء بعد التيمم قلت أنا ما قريب شيء رواني ولهذا أنا نقدر نقول كيف يفعل لي لا ليه أقول هذا لأنني ليست لي أخاركم من علمي في هذا والله تعالى أعلم سبحانه اللهم وبحمدك أسهد أن لا إله إلا أنت فالتغفير فوقت القولة